الحكمة ضالة المؤمن وبن الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها بدا لا تتخلى, لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم بواقعها قيم مثل det nådde, var det en del, men var det inte något, så var det inte något. Det är inte något. Det är inte något. في القلب خواء